بسم الله الرحمن الرحيم اリング اللهم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فَلْيَعْلَم مَنْ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَا يَعْلَم مَنْ الْكَاذِبِينَ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَن يَسْبِقُونَا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 لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ وَوَصَّىْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إلي مرجعكم فأنبئكم فيما كنتم تعملون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أُذِيَ في الله جَعَلَ فِكْرَةً نَاسِكَ عَذَابِ اللهِ وَلَئِنْ جَاءَ نَصْرٌ مِن رَبِّكَ لَيَقُولُنَ إنَّ كُنَّا مَعَكُمْ فَوَلِيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَبَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ ولا يعلم الله الذين آمنوا ولا يعلم الله الذين آمنوا ولا يعلم المنافقين وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا والنعم الخطايا وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون ولا يحملون أثقالهم وأثقالهم مع أثقالهم ولا يسألون يوم القيامة عما كانوا يفعلون.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 وما على الرسول إلا البلاغ المبين أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعينه إن ذلك على الله يسير قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق Lalu Allah mencipta nashat yang lain. Inilah Allah pada segala sesuatu yang baru. Dia menghukum siapa yang berdosa dan memaafkan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 لا آيات لقوم يؤمنون وقال انما اتخذتم من دون الله اوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعضه ويلعن بعضكم بعضه وما أقوم النار وما أقوم النار وما لكم من نصير فأمن له اللوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم ووَهَبْنَا لَهُ إسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا حِفْرِيَّتِهِمْ نُظُوَّةً وَالْكِتَابَ وَأَتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ وروطا إذ قال لطومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أئنكم لتأتون الرجال وتقضعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اغتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين قال رب انصرني على القوم المفسدين ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إن إن مهلك أهل هذه القرية قالوا إن مهلك أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها لوثة قالوا نحن أعلم بمن فيها لن ننجيهنه وأهله إن لم رآته كانت من الغابرين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 من بين السماوات بما كانوا يفسقون ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون وإلى مدينا أقام شعيب فقال يا قوم عبود الله ورد اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين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 ك مثَلِ العنكبوتِ تَقَدَّتْ بِيتاً وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْرُونَ مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وتلك الأمثال نقتربها للناس وما يعقلها إن العالمون قلَّقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّالْمُؤْمِنِينَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّالْمُؤْمِنِينَ ما أُوحِيَ إلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِم الصَّلَاةِ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ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 كَتَبُوا وَلا تَخُطُ بِيَمِينِكَ إِذَا لَرْتَابَ الْمُغَطِّلُونَ بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ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 ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأقينهم بغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطا بالكافرين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 كل نفس ذائقة الموت، كل نفس ذائقة الموت، ثم إلينا ترجعون، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوء أنهم من الجنة غرفة. لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خاردين فيها خاردين فيها نعم أجر العاملين نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وكأي من يتحمل رزقها الله يرزقها وإياكم الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر لا الله فَإِنَّ يُنْفِقُونَ اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا وَلَئِن سألتهم من نزل من السماء ما فحياب فأحيى به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثر لا يعقلون وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعبه وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ أَلَمَّا نَجَاهُمْ إلَى الْبَرِّ إذَا هُمْ يُشْرِكُونَ ليكفروا بما آتينهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أو لم يروا أن جعلنا حرا آمنوا ويتخفف الناس من حولهم أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ وَمَنْ أَبْلَهُ مِمَنْ اسْتَرَعَ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَبَ بِالْحَقِ لَمْ أَجَاءَ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثَلُ الْكَافِرِينَ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِي نَارٍ نَهْدٍ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَزِيزٌ مُّحْسِنٌ